ي أَليُهََّينَ آمَنُوا لاَا تَصَ أَصْواتَكُم فَووقَ صَوْوتٍ بِج وَلَا تَدهَُ لَهُ بِالقَول وَلَا تَدههَُ لَ بِالقَوِْكَدهَهْر بَعْضِكُم لبَعضٍ أَن تَحبَقَ أَعْمالُكُمْ وَأَنتُم لا تَشعُون إن الذين يغفون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله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 11. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا 12. إن الله يحب المقسطين 13. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم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 اي و ايحب اقعدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله توب و رحيم يا ايها الناس إنا ذَكَرِ وَأُسَ وَجَعَنَكُمْ شوبَ إِا قَلَق نَكُ مِ ذَكَرِ وَوسَ وَجَعَنَابُم شوبَو وَقَضَ إِلَ لتََفُ إِ أَكْْ رَمَكُمْ 111. إن الله عليم خبير 112. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم